يقول فضيلة الشيخ بماذا تنصحنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر أهل البدع وموت العلماء ننصحكم أول شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى والاكثير من الدعاء أن يثبتنا الله وإياكم على الدين وأن يقينا وإياكم شر الفتن ثم ننصحكم بطلب العلم طلب العلم على أهل العلم والشرص على طلب العلم فإنه لا يقي من الفتن بإذن الله إلا العلم الصحيح أما إذا لم يكن عندك علم صحيح فربما تقع في الفتن وانت لا تدري ولا تعلم أنها فتن عليكم بطلب العلم على أهل العلم ولا تتكاسل عنه طلب العلم مهما امكنكم ذلك نعم.